قصدناك قصدناك مو بس دربك يشوفنا قصدناك وكل نفس اشق هالمسجد نطفى قصدناكم يا بو اليمه دمعتنا دروبا قصدناكم يا بو وحبك ما نعوفك عن ويقي ويقي وقل كما قال الرسول الامين واك اه واك بثائر نهي دموع نهي دموع من نوصل المحباح نهي اللي دموع نشم الترابة ونقبل الملحة نهي دموع ونذكر عالفرا خد المعفما نهي دموع وسهم الله وتبصد المقف وضي تراب القبر بالأجفان كيف كل الأنبياء حظك وحولها ملائك الرحوان أزل دموع العين كالرافدين وهمس الصبط بصوت حزين أهواك أهواك أبا الثائرين عبي دتنا عطي دتنا الى حسان انتماها عبي دتنا ورا متعلق هواها عبي واذا بك على ما تحصل دوامه عبي دتنا اخذ هالتربه قام الرجال مبارك قام ودل ففي والخلياني في ترابي الشفاء وحت ملان حن بيه وجوبه الازماني قلت قط عبير الورد والياسمين في ربع دل خلد وانادي I like I like everybody rain I Hussein يسلم الدين قدواه للدائرين مرجع ومنها هو الهدى وقدوة الانسانيه عنوانه حكم في الورا تجسد رمز الايباء محرر الاوطان نادى بصمت يملا الخافقين ahwan ka ahwan ka bad dairin ahwan